ثم أقبل إلى المهدي وأصحابه وحدثهم لدرجاتهم في الجنة ثم نزلوا فقاتلوا الدجال وأصحابه وطعن عيسى الدجال بحرمته خرجت الدابة وسمت الناس على خراطينهم طلعت الشمس من مغربها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 ثم يبعث الله تعالى ريحا باردة من الشمال يجد المؤمنون ريحها فتقبض أرواحها قال عليه الصلاة والسلام حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه الريح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 لم يظن أن ينفخ الصور فيه الآن وبينما هو يصلح حوض إبله يمين أن في الصور قال الصحابة يا رسول الله ماذا نقول الأمر مفزع ومخيف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 والدواب والطيور يسعق حتى الملائكة حتى الملائكة يقبض أرواحهم ملك الموت ويسعقونه ويأمر الله تعالى ملك الموت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 الملائكة العظام كلهم صعب الأنبياء والمرسلون الصالحون المتقون والعصات والمعرضون ينادي ربنا لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول الله لله الواحد القهار إنه الموقف العظيم العظيم الذي يبقى فيه ربنا ذو الجلال والإكرام سبحان الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون سبحانك سبحانك يصحقون كما يشاء ربنا وهو الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك عز جاه وتقدس الثناء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 وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المفطر وتغفر الدنب العظيم سبحانك ما يفعل ملك الملوك عند ملكك وما يفعل جبروت الجبادر عند جبروتك سبحانك لا إله غيرك ولا رب سواك ما عرف قدرك من عصاتك ولا عرف قدرك من عبد غيرك سبحانه لمن الملك اليوم يسأل ربنا لمن الملك اليوم فيجيب ربنا نفسه لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار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 الآيات العظام تترى فيخرج عليهم الدجال والدابة وينزل عيسى عليه السلام ثم يسوقهم الله تعالى إلى أرض المحشن فيسعقون يسعقون كله والله لا يبقى ملك مقر ولا نبي مرسل ولا جن عظيم ولا إبليس الكل يساق ويبقى وجه ربنا ذو الجلال والإكرام وهو عظيم الملك انتهى يقول الله لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ وإذا الملوك تحت الثرى قد أكل الدودو وإذا المتكبرون صرعا وإذا الكفار أحقر عند الله من الجعلان أين كبركم؟ أين ملككم؟ أين جبروتكم؟ يقول الله لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد وأنا يجيبون وأنا يجيبون وهم تحت الثرق قد سقطت تيجانهم وفنية عروشهم أين مراكبهم الفارغة وأين بيوتهم الوارفة أين نساؤهم الحسنوات أين عزهم أين جبروتهم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لا يجيبه أحد يجيب ربنا نفسه ويقول لله الواحد القهوم أسأل الله أن يشملنا برحمته